يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان وَهَر وَإِنكُنتُم مَ رض أَوْ على سَفرَرٍ أَجَ حَدُ مِن كُ مِنَ الغ يط أَولا مَسُْم أَولا مَسُْم مِسَ فَتََمَّمُصَعيدَ طَبَ فَتَيَم ممُصَعيدَطَبَ فَمْسَح بوجوهِكُمْ وَأَبكُم من مَا يريد اللَّهُ لجَعللَ عَلَكُمْ مِن حََج وَلَك يريد لطَهِرَك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 إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآه قوم على ألا تعذلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم